قل يتغسّكم ملك الموت الذي يكِن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون لا كسرؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا عمل صالحا إنا موقنون.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 يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قلة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون